كذبت قبله قرب نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغنوب فانتصر ففتحنا بواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا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 كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صلصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل قعب فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟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 كذبت قول وطن بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر